الحمد لله الحمد لله العزيز الحميد الكريم المجيد الفعال لما يريد خلقنا وأمرنا بإحسان العبادة وإقامة التوحيد وجعل ذلك حقا على العبيد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ونسأل ربنا الجنة والمزيد ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وخير العبيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فيابن آدم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك ملاقيه ومجزي به واعلم أيها المؤمن أن شرفك قيام الليل وأن عزة استغناءك عن الناس وأن خير ما تحمله من الدنيا تقوى الله وتزودوا فإن خير الزاج التقوى عباد الله عباد الله قد امتنى الله عليكم في دينكم بنعم عظيمة جليلة فامتنى عليكم بالقرآن يقول ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهنيئا عباد الله لمن اهتدى بالقرآن وجعل القرآن جليسه وسميره وأنيسه وجعل له أشرف أوقاته يتنو آياته ويتدبر معانيه ويعمل بما فيه يتعظ بمواعظه وينزجر بزواجره يؤمن بمتشابه ويعمل بمختمه فيجعل القرآن نورا له في حياته وفي مسيره إلى ربه وامتن عليكم برسولكم صَلَّى الله عليه وسلم اشرف الورى وخير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهنيئاً عباد الله لمن احب هذا النبي أعظم من محبته لنفسه وأعظم من محبته للناس أجمعين وجعله أسوته وكان في شقه صلى الله عليه وسلم ولم يقدم شيئا بين يديه يفعل ما فعل من الدين ويترك ما ترك إذا دعي إلى شيء من الدين سأل هل كان عليه عمل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فان كبت أنه كان عليه عمل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان إليه من السباقين وإن لم يثبت أنه كان عليه عمل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان له من التاركين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 وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم جاءنا من ربنا فمن تمسك بالقرآن والسنة وعمل بما فيهما ولم يجاوزهما ولم يغير ولم يبدل فهو المهتدي ومن خالف القرآن والسنة أو غير وبدل فقد ظل ضل ضلالا بعيدا وامتن عليكم ربكم بإكماله لدينكم فقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم نزلت هذه الآية على حبيبنا وقرة أعيننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه قد أكمل لنا الدين في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين لنا الدين كله والله ما تتم حرفا من ديننا صلى الله عليه وسلم وحمل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا ديننا كله حتى أنهم يا عباد الله نقلوا حركة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ونقلوا حركة أصدعه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم فوالله ما كتموا فوالله ما قصروا والله لقد بلغوا وحملوا ذلك الدين وجاءنا الدين كاملا والكامل يا عباد الله لا يحتمل الزيادة وكل ما أضيف على الكامل فلن يكون منه أبدا فهنيئا لمن تمسك بالدين الكامل الذي أكمله الله عز وجل في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم يغير ولم يبدل وامتن عليكم ربكم بالنعمة التامة في دينكم فقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فبكمال الدين وبذلك الدين الكامل تمت عليكم النعمة وما يقابل النعمة إنما يكون نقمة يا عباد الله فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون بعده دينا ولن يكون نعمة بل هو نقمة مردود على صاحبه ويستحق صاحبه العذاب عياذا بالله من ذلك وامتن الله عليكم بأنه رضي لكم الإسلام دينا فقال سبحانه اليوم, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين الذي رضيه الله ويرضا اهل هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واما ما احذت بعد موت حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبهى بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله لا يرضى فان الله لا يرضى فان الله لا يرضى فتمسكوا عباد الله بما رضيه الله عز وجل لكم دينا وامتن عليكم ربكم بحفظ دينكم فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فدينكم بحمد الله أكمله الله وحفظه الله ونقل إليكم كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بهذا الدين الكامل الذي نقل إليكم محبوظا وتقرؤونه اليوم محبوظا وتعلمونه اليوم محبوظا واعلموا عباد الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أخبركم أنه سيقع الإختلاف في الدين أنه سيقع الإختلاف في الدين وأن الناس سيدعونكم إلى ما هم عليه وبين لكم سفينة النجاة التي إن ركبتموها نجوتم وأفلحتم فقال صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومخدثات الأمور فإن كل مخدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فالله الله عباد الله في دينكم تمسكوا به واستقيموا عليه والزموا ما جاء في الكتاب والسنة وإياكم ومخدثات الأمور فإن كل مخدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى وجعلنا من عباده الصالحين أقول ما تسمعون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 إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد حماية عظيمة حتى أن رجلا قال له ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندى قل ما شاء الله وحده فكيف يا عباد الله لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله الغلى الذين يطرونه كما أطرت النصارى ابن مريم ويجعلون له ما لله عز وجل ويجعلون ذلك في قصائد يترنمون بها ويتلونها نعود بالله من قول ما يغضب الله ومما يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد حما جانب العبادة من أن تغير أو تضاف إليها زيادة حتى أن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا بيتا من بيوته فسألوا عن عبادته فلما أكبروا عنها كأنهم تقالوها وقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أبطر وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأبطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير وبدل وأضاف إلى الدين ما لم ينزل فإنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم فإياكم يا عباد الله وما أحدث في الدين مهما زخرفه المزخرفون فإن الميزان النبوي ظاهر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فكيف يا عباد الله بمن يعمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليه أمر الخلفاء الراشدين وليس عليه أمر الصحابة أجمعين وليس عليه أمر التابعين وليس عليه أمر الأئمة الأربعة وليس عليه عمل أهل القرون المفضلة لا شك يا عباد الله أنه مردود وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يا عباد الله علمكم التوكل على الله مع اتخاذ الأسباب حتى أن أعرابيا قال له عن ناقته يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أرسلها وأتوكل فقال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بقوله أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وكان يقول كان أبوكما يعوذ بها إسماعيل وإسحاق فاتوكل على الله مع اتخاذ الأسباب من دينكم يا عباد الله فاتخذوا الأسباب التي تحفظ بها النعم التي أنعم الله بها عليكم بإذن الله ومن أعظمها نعمة العافية ثم اعلموا رحمن الله وإياكم أن في صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم إرضاء لربكم وقياما ببعض حق نبيكم عليكم وزيادة في حسناتكم وتكثيرا لخطاياكم ورفعة لدرجاتكم ومغفرة, ومغفرة لذنوبكم وكفاية لهمومكم ألا فصلوا وسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم في سائر أيامكم وخصوا ليلة جمعتكم ويومها بمزيد من الصلاة والتسليم على حبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم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 رضى الله عنا الصحابه اجمعين ورضى الله عنا الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابة اجمعين عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا, اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها الهنا يا ربنا يا حي يا قيوم قد اجتمعنا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فرحمنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا أجمعين وأمنا من عذابك أجمعين يا رب العالمين إلهنا إلهنا inna عباد mujnibun ataynaka nahmilu khataayana موحدين mustaghfirin اللهم ighfir lana wa liwalidina wa li ahliina wa lidurriyatina wa li اللهم انا نسالك البركه اللهم انا نسالك البركه في اعمالنا ونسالك البركه في اعمالنا ونسالك البركه في ذرياتنا ونسالك البركه في اموالنا ونسالك البركه في عافيتنا ونسالك البركه في كل ما آتيتنا يا رب العالم اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى اللهم كله معينا وظهيرا اللهم كله معينا وظهيرا اللهم كله معينا وبهيراً. اللهم بارك في عمره وعافيته اللهم بارك عمره وعافيته اللهم بارك عمره وعافيته اللهم ووفق ولي عهده الى ما تحب وترضى اللهم زده قوه إلى قوته ونشاطا إلى نشاطه وخذ بناصيته إلى البر والتقوى يا رب العالمين اللهم يا ربنا إنك شغفت عبدك فيصل ابن سلمان بإمارة المدينة اللهم فاعمه عليها اللهم زده خدمة للمدينة وأهلها اللهم زده خدمه للمدينه واهلها اللهم زده خدمه للمدينه واهلها اللهم اعنه ووفقه وسدده يا رب العالمين اللهم اعنا جميعا على التمسك بالجماعة والامامه اللهم اعنا جميعا على التمسك بالجماعة والامامه اللهم اعنا جميعا على التمسك بالجماعة والإمامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم